موسوعه النابلسي ر ربكم للعلوم ن الاسلاميه م ر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 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أ ن ه من تولى ه فانه يضله فانه يضله ويهدي ه إ ل ى عذاب السعير يا وايها الناس إ ن كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم, فإنا خلقناكم من تراب ثم من ن ط ف ة ثم من ع ل ق ة ثم من علقه ثم من مضغه م خ ل ق ة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 ومنكم من يرد إ ل ى أ ر ض ل ل ع م ر لكيلا لكي يعلم من بعد علم شيئا وترى ا ل أ ر ض هامده ف إ ذ ا أ ن ز ل ن ا عليها الماء اهتزت وربت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 من كان يظن أ ن لن ينصره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة فليمدد, فليمدد بسبب إ ل ى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أ ن ز ل ن ا ه آ ي ا ت لفضيله الدكتور محمد ر ي ت ب ا ل ن ا ب ي